بوك تو اخت ان دارتغ ثمانية, وثلاثون. ثمانية وثلاثون. ان في التاكسي في التاكسي بل اسبليف التاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي هو <تكسي> فيل كوست كم تكلف الى محطه القطار كم تكلف الى محطه القطار هو <تكسي> المطار <تكسي> كم تكلف الى المطار <تكسي> خان أسبليف راكيت فورت من فضلك على طول من فضلك على طول تراي أسبليف راكس من فضلك هنا إلى اليمين من فضلك هنا إلى اليمين تراي أسبليف لنكس أوبتيوك من فضلك هناك عند الزاوية إلى من فضلك هناك عند الزاويه إلى اليسار أك إش هاستيج أنا مستعجل أنا مستعجل. معي وقت ري أسبليف من فضلك هدئ السرعة. من فضلك هدئ السرعه ستوب أسبليب هير من فضلك توقف هنا من فضلك توقف هنا من فضلك انتظر لحظة فضلك انتظر لحظه اكسل دارلك ترغكم انا راجع فورا انا راجع فورا خيا اصب لي فرماي اكو تنسي من فضلك اعطني فاتورة من فضلك اعطني فاتورة اكيد خين تلين خل لا يوجد معي فكة ما مَعِي فَكَّةً اسراخ هو أسبليف تيطلين خالب تمام الباقي لك تمام الباقي لك كن يمي ندي أدريس نيم أوصلني إلى هذا العنوان أوصلني إلى هذا العنوان كن يمي ندي هوتال نيم اوصلني الى فندقي اوصلني إلى فندقي كاني ماي نادي شتراند نييم اوصلني الى الشاطئ الشاطئ